بوك تو جاشة ديت الدو اثنان وستون اثنان وستون بوك تويت نعم طرح الأسئلة واحد طرح الأسئلة واحد مساي يتعلم يدرس يذاكر يتعلم يدرس يذاكر امسوين شوم زنسيت هل يدرس يذاكر تلاميذ كثيرا هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا يو مسوين باك لا انهم يدرسون يذاكرون قليلا لا انهم يدرسون يذاكرون قليلا فيس يسأل يسأل هل تسأل المعلمة مرارا هل تسأل المعلم مرارا يا انك فيش بشش لا لا اساله مرارا لا لا اساله مرارا رجئكم يجيب يجيب رجئوني لو سمحت اجب من فضلك اجب من فضلك ان رجئكم انا اجيب انا اجيب فونه يشتغل يشتغل ا ففنون اي ثاني هل هو يشتغل حاليا هل هو يشتغل حاليا ب اي ففنون نعم هو يشتغل حاليا نعم هو يشتغل حاليا vi yati yati avini hal satatun hal satatun po povim tani nam sanati halan nam sanati halan banay yeskun yeskun أبنونينو برلين هل تسكن في برلين هل تسكن في برلين ط أم تانوينو برلين نعم انا اسكن في برلين نعم انا اسكن في برلين